يقوم الله يتبدج جميع عداه ويا رب ضعه من أمام واجهه إن فسخ المسيح المنقذ قابض ضحايانا يا رب فسخ الشرى في سبحانه جديدا مقدسا في سبحانه سريا في سبحانه جليلا وقال في سبحانه من العيب في سبحانه في سبحانه المؤمنين في حَمْوَ قَدِيسَ الْجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا يُبَدَّ الدُّخانُ يُبَدَّ وَكَمَا يَذُوبُ الشَّمْوَ مِنْ مَاءِ وَجْهِنَا هَلْ لُمَّا مِنَ الْمَنْظَرِ أَيَّتُهَا النِّسْوَةُ الْبَشِيرَةُ وفاقيبنا فيا نقائلات ابن مننا بشائر الفرى بقيامة المسيح يا أورشليم مطربي بي حبورين وتهلل Măsii, amani, cât bărbățenii din căpături căxte. Câtăricătele au străcut din إن النسوة الحاملات الطير لما انتصارنا في الدرجات العريق بإزاء القريح الموض الحياة صادفنا ملاكا جالسا على الحجر فطفق يطاطبهم قائلا لهم هكذا ما بالكمون أطلبنا الحياة مع الموت لماذا تنتبنا في البلاد المنزمة عن البلاد اذهبنا وبشرنا سمعه الرب نفرق ونتهل البيت إنا في صحنا الذي هو في قد أطلع لنا فصحا مطريبا فصحا جليلا يعتبا فصحا في نصافح فيه بعضنا بعضا بكرا يا له من فزح منقذ من الحز وذلك لأن المسيح قربزها اليوم من الطار كالبازغ من الخير وأوعاب النشوة فرحاً بقوله بشر مرسولاً